بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفذعون بالحق لقوم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نهن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ في الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِ فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فِذْعُونَ وَهَامَانَ إِنَّ فِي فِذْعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُم عَسَىٰ أَن 117. وأصبح فؤاد أم موسى فارضا 118. إن كادت لتبدي به لولا أن ربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين 119. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب لا يشعرون وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الرَّضَاعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أُنْذِرُ لَكُم مَّا آلَى بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ, عينها كي تقر عينها وَلَكِنَّ أَثَرًا لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا شِدًّا وَلَمَّا بَلَغُوا شِدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّي الْمُحْسِنِينَ حين الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستوافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لووي جاء امرؤٌ من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك ليقتلوك فخرج اني لك من الناصحين فخرج منا خائفا يترقب qaala huma ma thumma walla ila adh-dhilli faqaal faqaala rabbi inni lima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 احد بنتينها ثين على على ان تجرني فما لي حجج فان اثممت عشرا فمن عندك فان اثممت وما أريد ان انشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلي قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنسا لَمَّا تَنَادَى مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ أَيَا مُوسَى إني أنا, الله, إِنِّي أَنَا الله رَبُّ العَالَمِينَ وَأَن أَلْقِيَ عَصَا لا مُدبِّرَ وَلَن يُعقَبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ من الرهب فذلك 124. وكانوا قوما فاسقين 125. قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون 126. وأخياره وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 118. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين 119. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِينَ وَلَقَدْ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 أنشأنا قرونا فتقاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تثلو عليهم آياتنا ولكن فلولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما وَإِنَّ بِكُلِّ كَافِرٍ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أتبعه أتبعه إن كنتم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن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 122. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 123. وإذا سمعوا له وآرضوا عنه وقالوا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 وطيرت معي شتاء فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد الا قليلا وكننا ثنا فهو puis la gauche sur صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء 129. قل أرعيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله وير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 120. قل أرعيتم إن جعل م الرحم ج لنك الليلى وَ النار للتك في وَت منِ ف وَلا 124. فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون 125. إن كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتينا وَلِلْقَوْمِ اذْقَالُهُ اذْقَالَهُ قَوْلُهُ لا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَبِتَغْفِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كما أحسن الله إليه 119. من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 110. فخرج على قومه في زينته قال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 119. والعاقبة للمتقين 110. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن ربك فلا تكونن ضيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا